الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهذا إشكال أيضا يعرض حينما ذكرنا في المحاضرة الماضية من أن السلف أجمعه على أن من خالف أصلا من أصول السنة فإنما يصير من أهل البدع، وفرقنا بين الأصل والجزء مع إقرار الأصل فرق بين مخالفة الأصل فرق بين أن يكرب الأصل ويخالف في جزئية من جزئيات الأصل على ما سنبين إن شاء وقد ذكرناها قبل ذلك في شرح السنة وصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقالوا إذا خالف الرجل من أهل السنة إذا كان الرجل من أهل السنة وخالف أصلا من أصول السنة وكان قبل ذلك كان يؤصل للسنة ويشرح كتبها ويشرح منهجها ويذب عنها ثم بعد ذلك خالف في أصل من أصولها إنما هذا الرجل لا يبدع في غيره كمثل أهل البدع وإنما يقال مثلا أخطأ في كذا أو زل في كذا أو تأوّل في كذا، ولكن لا يقال بأنه لا يقال بأنه مبتلع. وهذا طبعا جرى كل الفرق وكل الجماعات تعتذر لشيوخها بمثل هذا الاعتذار، سواء كان من الحزبين القدامى أو سواء كان من الحزبين المحدثين، سواء كان من القدامى كحسان وغيره أو من المحدثين. كعدل السيد أو رسلان أو زهران أو غيره فإنهم الكل يعتذر لهم بأن الرجل كان يؤصل للسنة وكان يشرح منهج السنة بل وكان يدافع عن السنة فإذا خالف السنة في شيء ما فإنما هذا يقال أخطأ يقال زلّة يعتذر له ولكن لا يهدر أو بمعنى أصح نصحح له ولا نجرح أو نسقطه. طبعا هذا الكلام يرد عليهم من أكثر من عشرين رد الوجه الأول أن السلف رضوان الله عليهم حينما ذكروا المخالفة أي مخالفة أصل من أصول السنة لم يشترطوا أن هذا الرجل كان يؤصل لها أو كان لا يؤصل لها فإذا خالف أصلا من أصول السنة لسنا عندنا ليس عندنا كهنوت. إنما يعذر له أما غيره فلا يعذر له ليس عندنا كهند فإذا خالف الرجل مخالفة أصل من أصول السنة فإن هذا الرجل يكون ليس من أهلها وأصرحه بهذا أصرح في هذا في هذه المسألة هو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلا له واحدا لم يكن من أهلها فالشاهد أن الإمام قال خاص لواحدة لم يكن من أهلها الثنين الشيخ محمد بن هادي المدخلي في الشريط الثاني في شرحه على عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عبد الرحمن الصابوني رحمه الله يقول في الشريط الثاني في الدقيقة ستين ردا على من يقول بأن فلان مبتدع في كذا وفلان سلفي في كذا قال بيننا وبينهم كتب السلف كانوا يبدعون بمخالفة أصل واحد من أصول السنة ولم يكونوا يقولون فلان سلفي فيما وافق السلف مبتدع فيما وافق المبتدع فهذا كلام باطل مردود على قائله كائنا من كان هذه في المحاضرة الثانية عند الدقيقة 60 في شرح أعراقين السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني إذا هنا أيضا ينقل إجماع السلف أنهم ما كانوا ما كانوا يفرقون لا يقول مثلا فلان إذا خالف يقول مثلا فلان سلفي هنا أو فلان مبتدع هنا لأن لو فتحنا هذا الباب إذا فلان شيعي في هذه المسألة ولكن سني هنا رافضي في هذه المسألة سني هنا تكفيري في هذه المسألة سني هنا مرجي هذه المسألة سني هنا وهذا سنأت عليه إن شاء الله لكن الشاهد هنا أن الشيخ بينقل ما كان عليه السلف أن من خالف في أصل واحد فإنما كانوا كانوا يبدعونها واضح وهذا أيضا ثانيا أنه بعد ما ذكرنا المجمل في إجماع السلف قبل كلام الشيخ محمد نقل الإجماع أيضا ابن حرب الكرماني في إجماع السلف في الاعتقاد حينما قال وما كتبته ها هنا قال مز بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قال إلى أن يري الله الأرض ومن عليه إذا هذا الذي في كتاب السلف الثلاث الاعتقاد للنعارب الكرماني هذا مجمع لي مجمع عليه قال من خالف في شيء منها أو عاب قائلها أو طعن في شيء فيها فهو مبتدع ضال لاحظ أنه قال شيئا منها ولم يقول إذا كان من أهل السنة فإنما يعذر أما إذا كان من أهل البدعة فهذا لا يعذر ثالثا أسأل سؤالا واحدا حينما ذكرتك في أصول السنة أكثر من ثلاثين برهان على أن من خالف أصلا من أصول السنة يكون من أهل البدعة سؤالا لا له إلا لمنصف هل حينما أجمع أهل السنة على أن من خالف أصلا من أصول السنة يكون من أهل البدعة هل الذي خالف هذا الأصف كان قبل أن يخالف من أهل السنة أم من أهل البدعة الجواب إما أن يقال بأنه كان من أهل البدعة وهذا لا يقوله عاقل إذ أن فاقل الشيء لا يعطيه رجل كان من أهل البدعة فكيف بعد ذلك يخالف أصلاً ثم نبدعه هو أصلاً هو أصلاً مبتدع إذا كلامهم في رجل كان من كان من أهل السنة فخالف أصلاً من مصول السنة فكان من فكان من أهل البدع إذا ليس كلامهم في رجل في رجل مبتدع إنما كلامهم في من رجل كان على السنة ثم, إيه؟ ثم خالف لأن معنى قولهم خالف معنى ذلك أنه كان على الطريق فلما كان على الطريق ثم خالف هذا كلامهم فيه قلت ثانية ثالثا يقول الشيخ ربيع في بهجة القاري في شرحه على صحيح الإمام البخاري ولكن هذا في كتاب في كتاب الاعتصام هذا في كتاب الاعتصام الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى الكتاب يقول في صفحة 92 يقول الشيخ ربيع سؤال قال الشيخ في صفحة 92 يقول السائل نرجو من فضيلتكم التعليق على هذا الكلام أن الرجل قد تجتمع فيه السنة والبدعة فإن غلبت عليه السنة كان سنيا صلفيا وإن غلبت عليه البدعة كان مبتدعا ضالا أفيدون أسابكم الله قال الجواب هذه من المغالطات هذه من من المغالطات وسأفصل فيها إن شاء الله لكن في محاضرة ثانية قال الشيخ هذه من المغالطات لا شك أن من غلبت عليه البدعة مبتدع لكن ليس بشرط أن تكون عنده سلاسون بدعة واضح لا مش بنوزن واضح ليس بشرط أن يكون عنده ثلاثون بدعة مثلا وعشرون سنة مثلا واضح فقد تكون عنده بدعة واحدة فيحكم عليه بالإبتداء بل قد بل قد يحكم عليه بالكفر فإن التزم السنة كلها ثم قال إن القر مخلوق واضح ما يكون حكمه ها حكم هذه القولة كفر أكبر صحيح؟ بل إن الإمام أحمد هذا كلام ليس بل إن كلام الشيخ بل إن الإمام أحمد رحمه الله بدع أناساً كانوا على السنة وقفوا في القرآن فقط لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق طب الإمام أحمد في أصول السنة ماذا قال؟ هل قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي في هذه المقولة سني في غيرها؟ لا ما قال هذا قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع صحيح ولا لا يقول الشيخ ربيع فإن التزم السنة كلها ثم قال إن القرآن مخلوق هل نقول هذا غلبت عليه السنة واضح السلف كفروا بهذا لأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأجمع على ذلك السلف فإن قام وقال أنا سني والقرآن مخلوق قلنا أنت مبتدع ضال بل بدعتك كفري فإن رجعت وإلا فأنت كافر فنبين له الحق فإن رجع وإلا فهو كافر وقد ينكر رؤية الله عز وجل يعني الرجل موافق مثلا في السنة كلها وفي أصول السنة كلها ولكن قال أنا أقول بقول المعتزل في هذا وأنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة لعباده المؤمنين هل يقال مثلا بأن هذا الرجل معتزلي من هذا الوجه أو بأنه سني من هذا الوجه قال وقد ينكر رؤية الله عز وجل فيقول أنا سني في كل شيء إلا هذه فأنا لا أؤمن بأن الله يرى في الآخرة فهذا كذب القرآن وكذب السن فهذه القاعدة باطلة وكان بدع السلف من فيه بدعائه بدعة واحدة من البدع الكبيرة فالجعر بن درهم كان عنده بدعتان تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن هل سمعتم أحد مثلا يقول بأن الجعر بن درهم جهمي من وجه أو أنه سلفي من وجه فيقول ويصلي ويصوم ويعبد الله وكم من أهل البدع من عباد وعندهم من السنن الشيء الكثير ومع هذا فهم مبتدعا فالسني يجب عليه أن يتمحض للحق وأن يكون دينه خالصا لا يشوبه شيء من البدع لكن إذا وقع في بدع خفية وهو يريد الحق بدع خفية أي تخفى على أمثاله هو وهو يريد الحق ويطلبه ولو نبهه عليها أناس لا رجع عنها رجل أخطأ في مسألة ونبه عنها ثم رجع بعد ذلك خلاص انتهى أمر قال فهذا لا نحكم عليه بالبدعة وإن مات نستغفر له ولا نحكم عليه بالبدعة يعني الرجل مات أخطأ في أمر ما ومات هذا الرجل ولم يبين له أحد هذه المسألة أنها بدعة فهذا إيه؟ نبين هذا الخطأ ولكن لا يحكم على الرجل بإيه؟ بالبدعة لأنه لم يبين له إيه؟ لم يبين له أحد وهذا الفرق بين لمن يسأل بين أبو محمد بن حزم وبين رسلان وحسان وأصحاق الحوين وغيرهم ما الفرق بين ذلك وذلك؟ لأن أبو محمد ابن حزم كما يقول ابن تيمية رحمه الله كان يظن بأن أحاديث الأمر والنهي من الأمر عن المنكر كان يظنها ناسخة لأحاديث الصبر على أئمة الجود وكان يقول بأن هذا قول أحمد فكان يظن بأن هذا قول الإمام أحمد السؤال هنا مات أبو محمد ابن حزم فلما يموت أبن محمد بن حزم نبين الأخطاء التي عنده ولكن يحكم عليه بأنه مبتدع الشيخ ربيع هنا لما قال فإن مات يستغفر له ويبين الخطأ ولكن لا يحكم عليه فارق بينه بين رسلان وبين حسان وبغيرهم لما؟ لأنهم قد بين لهم ثم بعد ذلك عاندوا فمن يقول ابن حزم أخطائه أكثر أم رسلان أكثر يقال ابن حزم أخطأه أكثر طيب معنى ذلك هل يعنى بأن رسلان يعذر كمثل محمد بن حزم؟ الجواب لا لما؟ لعدة أمور الأمر الأول بأن رسلان كان يؤصل للسنة قبل ذلك وكان يشرح كتبها وكان يرد على المخالفين عنها ثم بعد ذلك لما خالف مخالفة تكون حج عليه لأنه كان يعرف أما أبو محمد بن حزم فما كان يعرف قبل ذلك كان يظن أن هذا هو مذهب الإمام أحمد لكن ما عرف ثم خالف إذ لو كان يعرف ثم خالف لكان انحرافا وسؤال لمن سأل هذا السؤال أخطاء ابن حزم أكثر ولا حسان أكثر أخطاء ابن حزم أكثر السؤال فلماذا بدعتم حسان ولم تبدعوا ابن حزم هو هو نفس السؤال وجوابكم هو جوابهم صحيح؟ ابن حزم يخالف في بعض الأسماء والصفات حسان يقول يؤمن بالأسماء والصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تنسين ولا تعطيل صحيح؟ أبو محمد ابن حزم يؤمن بأن القدرة مع الفعل وأما القدرة التي قبل الفعل لا لا يقول بها ويظن أن هذا ماذا حمل حسان يقول لك لا القدرة قبل الفعل والقدرة مع الفعل لكن هناك بعض الأمور بدعت من بدعت هذا الرجل حسان لأمر الخروج وو إلى آخره وتكفير الحكام وكلمه إذن لو قلتم بأن حسان بدع على أنه نحرف فيقال كذلك رسلان يبدع لأنه انحرف ولا يقاس هذا على على ذنب واضح؟ هذا؟ قال الشيخ فهذا لا نحكم عليه بالبدعة وإن ما له ولا نحكم عليه بالبدعة وإن بقي حيا ننصح إن بقي حيا ننصح فإن قبل وإلا حكمنا عليه وإلا حكمنا عليه بالبدعة الشاهد ممن أريده من هذه الفتوى لأنني سأرجع إليها مرة أخرى الشاهد قول الشيخ هنا إيه ليس بشرط أن تكون عنده ثلاث بدعة مثلا وعشرون سنة فقد تكون عنده بدعة إيه بدعة واحدة يكون بها العبد مبتدعا واضح ثالثاً القول أنه كان يؤصل للسنة خامسا معذرة القول بأنه كان يؤصل للسنة وكتبها وعلمها الكلام ده من يقوله إنما يكون حجه عليه حج عليه هو يعني إذا قيل لنا فلان كان يؤصل للسنة وكان يشرحها وكان يشرح كتب السنة يقال هذا الكلام حجين حجة عليك أنت لأنه معنى ذلك أننا لا نعذره لا نعذره بالجهل ولا الجهالة لما؟ لأن الرجل كان يعرف فلما كان يعرف بألسنتكم أنتم ثم خالف بعد ذلك فهذا ليس عليه إقامة إي فهذا ليس عليه إقامة حجة فهذا دليل على انحرافه وليس دليل على زلته سادسا ولو كنا بأن الزلة هي كقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الزلة هنا بمعنى المخالفة عن عمد الزلة هنا بمعنى في هذه الآية بمعنى المخالفة عن عمد قال تعالى فإن زللتم من بعد من بعد ما جاءتكم البينات إذا بعد ما جاءته البينات أيعذر هذا أم لا يعذر الجواب لا يعذر ومع ذلك سماها الله إيه؟ سماها زل واضح هذا؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز, عزيز حكيم الأمر السابع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه السؤال أمرنا النبي أن نحذر هذا الرجل بمجرد كم بدعة بمجرد بدعة واحدة السؤال الثاني هل هذا الرجل الذي اتبع المتشابه كان من أهل السنة أم كان من أهل البدع قد قد يكون من أهل السنة وقد يكون من أهل البدع يعني قد يكون هذا الرجل كان من أهل السنة ثم بعد ذلك انحرف وصار يتبع المتشابه أو أنه رجلا أصلا من أهل البدع ثم بعد ذلك يتبع المتشابه إذن يحتمل هذا و... وذاك صحيح؟ طيب النبي يفصل أم لم يفصل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الرجل كان من أهل السنة فيتبع المتشابه فاحذروه أم إذا قال إذا رأيت الرجم من أهل البدع يتبع المتشابه فاحذروه الجواب ما قال النبي هذا وما قال النبي وما قال النبي ذا طيب ماذا تريد؟ أريد أن أقول لك بأن القاعدة الأصولية تقول بأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم بمنزلة العموم في المقال فإذا لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما يحتاج تفصيلا فينزل الكلام على العموم فيشمل هذا الحديث إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني رجلا أصلا هو من أهل البدع ويتبع المتشابه فاحذروه أو أن رجلا كان يؤصل للسنة أو من أهل السنة ثم صار يتبع المتشابه فاحذروا ومن خصص فعليه فعليه الدليل وترك الاستفصال وهذه القاعدة يذكرها الشافعي في كتاب الرسالة وغيرهم أهل العلم كثير جدا. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم بمنزلة العموم في المقال واضح هذا ثانيا. عبد الله بن عمر ولا سامنا سامنا عبد الله بن عمر حينما في مقدمة الإمام مسلم حينما جاءه الرجلان وقال لاحظ هيئة هؤلاء الرجال قال يا أبا عبد الرحمن إن عندنا أناس يتقفرون العلم ما معنى يتقفرون العلم التقفر هو البحث الشديد في العلم ولاحظ أنهم قالوا يتقفرون العلم ولم يكن العلم إلا كتاب وإلا كتاب وسنة قالوا يتقفرون العلم لكن يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف لاحظ هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا فعل معهم هل قال أيها الناس إذا كان هؤلاء كما تقولون يتقفرون العلم ويبحثون عن العلم إذن هم مع بحثهم العلم زلوا وأخطأوا ما قال ابن عمر ذلك وإنما بمجرد أن سمع ابن عمر ذلك قال إن لقيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني. إذا هذا فعل قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تطبيق عبد الله بن عمر بل تطبيق أبيه رضي الله عنه مع صبيغ بن عس. واضح. حينما فقط اتبع الين اتبع المتشابه. وعندك أيضا التاسع في الحديث الذي راه الإمام مسلم من حديث نافع. حينما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله فقال سالم وفي رواة إنه بلال ابن عبد الله بن عمر فقال والله لنمنعهن لاحظ سالم أو بلال خالف في إيه في هذه القول قال والله لنمنعهن قال ابن عمر أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن قال والله لا تدخل علي أبدا قال نافع فما دخل على عبد الله بن عمر حتى مات الشاهد هنا أن ابن عمر هجره مع أن سالم أو بلال لا يريد لا يريد مقصد الكلام ولكن ظاهر الكلام أوحى المعارضة ولكن لا يريد ظاهر الكلام كما قالت عايشة في صحيح مسلم قالت لو يعلم رسول الله ما أحدث النساء لما نعهن المساجف فسالم أو بلال قال يتخذنه دغلا على ما رآه رضي الله عنهم جميعا مفهوم؟ ولكن ظاهر الكلام لما كان المعارضة قال الشيخ ابن عسامين معلقا على هذا الحديث في شرح على صحيح الإمام مسلم قال وفي هذا الحديث دليل على رد المخالف لمخالفته وإن كان لا يقصد ما يريد وإن كان لا يقصد إيه؟ ما يريد لكن ظاهر الكلام ظاهره ماذا ظاهره المعارضة وما قال عبد الله بن عمر مثلا رضي الله عنه إنه عنده كذا وكذا وكذا ولكن هذه المسألة إنما تعف وهجره عبد الله عبد الله بن عمر صحيح عندك مثلا أيضا في سنن الترمذي وسنن أبداود من حديث عبد الله بن أنه رأى رجلا يخزف أو يحذف اللي تسموها النبلة فقال له إن رسول الله ينهى عن الخزف أو الحذف ثم رأاه مرة ثانية يخزف قال أقول لك قال رسول الله لا تخزف وتخزف والله لا أكلمك أبداً. الشاهد هنا أن هذا الذي فعل هذه الفعل لم يقول مثل عبد الله بن مغفل هذا فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة لم يقول بأن عنده كذا وكذا فيغفر له هذه الأئن هذه الفعلة قال والله لا أكلمك أبداً. تاسعا الشوكان يقول في أدب الطلب كلام رائع جدا يقول في صفحة 124 وهذا تاسعا قال فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السن عاشرة فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السن صحيح أهل البدع لم ينكروا جميع لم ينكروا جميع السن ولا عاد كتبها الموضوع لجمعها بل حق عليهم اسم البدعه عند سائر المسلمين لمخالفتهم في بعض بعض السنه حق عليهم اسم البدعه عند ايه سائر المسلمين ادي اجماع من الشوكاني وادي اجماع من ابن حارث الكرماني وادي اجماع ايضا من ابن بطه في كتاب الإمام كتاب الابانه واضح الحادي عشر الشيخ احمد النجمي في الرد على الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وحفظ الله العلماء جميعا الشيخ عبد المحسن عباد كتب كتابا اسمه رفقا اهل السنة بأهل السنة مع ان الكتاب اسمه ايه أهل السنة بأهل السنة مش أهل السنة بأهل البدع واضح لأن بعض المغفلين صاروا يأخذون هذا الكتاب أهل البدع والحزبين يأخذوا الكتاب ده ويوزعون. بيشتريوه بالآلف، الآلف النسخ ويوزعون. يقول شيخ عبد المحسن بيقولي هاي بيا مغفل هو الشيخ بيقول رفقا أهل السنة بأهل البدع ولا رفقا أهل السنة بأهل السنة. بيقول رفقا أهل السنة بأهل السنة. لكن لما كان في هذا الكتاب بعض الأشياء، الشيخ أحمد النجمي رد على الشيخ عبد المحسن العبد في هذا الكتاب. يقول الشيخ أحمد النجمي في المجلد الأول صفحة 227 في تعليقه على كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة واضح ردا على أيضا من يقول بأن فلان كان من أهل السنة ويؤصل لها وكان يزب عنها ثم خالف في هذا الشيء فهذا يعذر يتأول له أخطأ زني في هذه المسألة واضح يقول الشيخ أحمد النجمي بعد أن رد عدة ردود قال عاشرا قلت ولاحظ هنا الشيخ أحمد النجمي رد على الشيخ عبد المحسن العباد في كتاب نقرأه نحن الآن إذا الرد كان ظاهرا أم كان سرا كان ظاهرا واضح لأن الخطأ بدل الشيخ أحمد النجمي إيه؟ ظاهرا فالرد كان كان ظاهرا واضح وهل من قائل بأن الشيخ النجمي يبدأ عبد المحسن العباد؟ لا طبعاً الشيخ عبد المحسن العباد إمام من أهل السنة واضح هذا الكلام؟ لا يستلزم من الرد تبديع المردود عليه لا يستلزم إنما هناك أخطأ الشيخ أحمد النجمي رد قال عشراً قلت في موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ طيب الشيخ عبد المحسن يتكلم في مين؟ في العالم صحيح هذا الذي لم يخالف أصلا لكن انتبه الشيخ احمد النجمي رأى هذا خطأ في هذا الكتاب رد قال إيه قال قلت بيقول له الشيخ ابن وصل عباد بيقول له قلت موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر طبعا كلمة أخطأ الشيخ احمد النجمي أنكر لي أن كلمة أخطأ هذه إيه كلمة مجملة واضح كلمة مجملة قال قلت موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر وأتيت يا شيخ بتراجم لثلاثة من العلماء السابقين وهم البيهقي والنوو وابن حجر وهؤلاء وقعوا في تأويل بعض الصفات ولهم مؤلفات عظيمة ومفيدة ولذلك رأي أهل السنة والجماعة أن الناس بحاجة إلى الاستفاد من, كتب من, الاستفاد من كتبهم من غير ما وقعوا فيه من البدع فيحذر طلاب العلم من بدعهم ويستفاد من كتبهم في غير المجال الذي أخطأوا فيه أما القول كما ذكرنا في مسألة حكم, الإيه؟ حكم أخذ العلم قال أما القول بأنهم عذروا أي بأن أهل السنة عذروهم فيما تأولوهم من الصفات وحذروا من إطلاق البدع عليهم فلا فيما أعلم ثم يقول الشيخ وإني أنصحك يا شيخ بيقول له وإني لا أنصحك يا شيخ وأنصح نفسي باتباع أسار السلف والسير على نهجهم وعلى طريقتهم وأنت تعلم يا شيخ أن الخطأ الذي يحصل من أحد الشيوخ في الأحكام الفرعية كلام ده اللي هيجي ده كلام ابن أبي زيد القيرواني صاحب المعتقد المالكي قال وأنت تعلم يا شيخ أن الخطأ الذي يحصل من أحد الشيوخ في الأحكام الفرعية التي يسوه فيها الاجتهاد فهذا الذي يعذر فيه قائله ولا يبدع ولا يهجع مسائلين أنت بتقول بأن مثلاً مثل الفرج ناقد الوضوء واضح كما يكون مثلاً مالك الشافعي وأحمد وأب محمد بن حزم مفهوم هذا شيخ الإسلامية الأممية لا, لا يقول بأنه ناقد الوضوء واستقر كلامه على هذا كما ذكر هذا شمس الدين ابن عبد الهادي الميزو واضح كما في اختيارات الفقهاء قال ولا يبدع ولا يهجر والخطأ الذي يبدع صاحبه ويهجر هو الذي في العقيدة ولا نعلم أن السلف عذروا أحد ابتدع في العقيدة بدعة وعذروه واضح هذا الكلام بدعة وين وعذروا إذا بدعة وين بدعة واحدة واضح ثم يقول الشيخ قال ثم ضربت مثلا بالشيخ الألباني يقول الشيخ عبد المحسن ثم ضربت مثلا بالشيخ الألباني من المعاصرين والشيخ الألباني من أهل السنة انفرض بأشياء من قبيل الاجتهادات التي ربما يقال بأنه شز بها مع أنها مبنية على أدلة اقتنع بها هو فتمثيلك به تمثيل في غير محل إذ إن الكلام في هجر المبتدع والألبني ليس بمبتدع وحاشاه أن يبتدع هو مساكن السنة كلمة جميلة أول كلمة هو مساكن للسنة والأصاب أناء الليل وأناء النهار تخريجا ونقدا وتصحيحا وتضعيفا فليتك لم تذكره في بحث كهذا ثم أتيت يا شيخ بأكوال لبعض السلف مجملة ولم تعرج على ما ملأت به الكتب من هجر المبتدع ولا بد أنك قرأت تلك الكتب أو بعضها يقول الشيخ عبد المعص لابد أنك قرأت هذه الكتب أو بعضها في هاجر الأن في هجر المبتدع وهي الإبانة لابن بطة والإبان الصغرى له وشرح السنة لللَّكَائِ وكتاب السنة لدَنَّاء عاصم والشريعة للأجّر وغيرها من الكتب التي دونت ودونت الأثار عن السلف في هاجر المبتدع وأقول يا شيخ إن سكوتك عن تلك الأثار يجعلك محجوجا أمام الله قبل الناس أنسيت يا شيخ أن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله آمر بهجر حسين بن علي الكرابيسي وعدم الأخذ عليه وعدم كراءة كتبه فترك ولم يأتيه أحد رغم غزارة علمه يبقى رغم غزارة علم الكرابيسي مع أنه استجاب في الفتنة الإمام أحمد أمر, بإيه؟ أمر بهجره وبعدم الأخزي منه ولم يقل الردل كان يؤصل في السنة وكان ينفي السنة لتعرف أن هذا الكلام كلام أجنبي على السنة لأن ما يقوله هم في رسلان سيقوله أيضا المخالفين من الحزبيون القدامة في مشيخهم فما هو جوابكم؟ أيضا في الرد الحادي عشر أن هذا الكلام من قواعد الحزبيين القواعد التي كان يؤصلها الحلبي ويؤصلها أبو الحسن المأربي منها قاعدة نصحح ولا نجرح أي نصحح الخطأ ولا نجرح القائل هذه هي, هي بتلك أي نصحح ما عند رسلان ولكن لا يجرح لا يجرح رسلان ولا غير في كتاب صيانة السلفي للشيخ أحمد بن عمر بزمول في صفحة مئتين وثلاثة مئتين واربعة سئل العلامة ابن باز في هذه المسألة في قاعدة مصحح ولا نجرح فقال الشيخ رحمه الله إن النقد من أهل العلم وتجريح من يجب جرحه من باب النصح للأمة والتحذير من بدعته أو انحرافه أمر متعين كما فعل علماء الإسلام سابقا ولاحقا ويقول الشيخ ابن عسامين سؤل ما قيل في أخطاء أهل البدعة نصحح ولا نجرح يعني يقول الشيخ ابن عسامين يقال في أخطاء البدع نصحح ولا نجرح واضح يقول الشيخ هذا غلط بل نجرح من عاند الحق وقال رحمه الله إذا كان الخلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب إذا نخطئ هذا الخطأ ثم بعد ذلك نحذر ممن يسلك إيه؟ ممن يسلك هذا الذن واضح؟ وهذا الكلام من الشيخ بن يبين منهج الشيخ في معاملة المبتدع وهذه إن شاء الله سنجعل لها محاضرة لأن أتوا ببعض كلام للشيخ بن أنه يكون إذا خالف المبتدع في مسألة ما فيكون مبتدعا هنا ويكون سنيا سلفيا في جزئية هنا لكن فرق كلام مجمل سأفصل فرق بين الحكم بالولاية العامة وفرق بين الحكم بالولاية الخاصة فرق بين الحكم بالولاية العامة وفرق بين الحكم بالولاية بالولاية الخاصة بحكم بالولاية العامة بمعنى أن الرجل الذي بتدع بدعة مفسقة لسنا خوارج لنكفره بهذه البدع مفسقة. حكم الولاية العامة أنه تحت مظلة الإسلام أما حكم الولاية الخاصة فيحذر ويهجن. فاركم بين هذا وزان لو لم تفهم هذا يحدث عندك إيه؟ خلط واضح هذا؟ هذا سيأتي إن شاء الله يقول أيضا الشيخ صالح الفوزان سئل الشيخ حفظه الله عن قاعدة مصحح ولا نجرح فأجاب هذه القاعدة ما لها أصل أقول هذه القاعدة ما لها أصف أهل الباطل لازم تجريحهم وسئل عن قاعدة يجوز التخطئة ويحرم الطعن فأجاب هذه مثل نصحح ولا نجرح كذا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي أجاب نفس الجواب إذا قولهم بأن فلان رسلان أو غيره لأن هذا الكلام وإن كان في الرسلانية خصوصا فهو على الحزبيين أو أهل البدع عموما كل من يقول بأن فلان هو كان من أهل السنة وكان يؤصل لها وكان يحفظها وكان يعلمها ثم بعد ذلك الخالف فإنما تكون مخالفة وهذه خطأ تأويل يعذر لكن لا يبدع الرجل ويهجر ما كان عنده هذا الرد الحادي عشر الرد الثاني عشر أيضا الشيخ صالح الفوزان وهذا في مجموعة رسائل دعوية ومنهجية في صفحة 167 فيقول السؤال سائل يقول ما حكم يوقر أهل البدع ويحترمهم ويسنع عليهم بأنهم يطبقون حكم الإسلام مع علمه ببدعهم وفي بعض الأحيان عندما يذكرهم في الدروس العامة يقول مع التحفظ على بعض المواقف عند هؤلاء المبتدعة أو يقول بغض النظر عما عند هؤلاء المبتدعة الذين يحترمهم هذا القائل ويصنع عليه ويدافع عنه لهم كلام مكتوب ومسجل فيه طعن للسنة وتجهين لبعض الصحابة إلى آخر هل يحذر من أقواله؟ قال أولا لا يجوز تعظيم يقول الشيء في وزن لا يجوز تعظيم المبتدع والسناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق إذن عندهم إيه عندهم حق ومع ذلك لا يصح السناء عليهم إذ أن محل النزاع في الخطأ أو الذي ذكروه قال لأن مدحهم والسناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدع في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة والسلف حذرون من الثقة بالمبتدعة وعن الثناء عليهم ومن مجالستهم وفيما كتب به أسد بن موسى وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ثم يقول والمبتدع يجب التحذير منهم ويجب الابتعاد عنهم ولو كان عندهم شيء من الحق لاحظ هنا الشيخ ما قال إيه؟ إذا كان عندهم أمر من الحق معنى ذلك أنهم يريدون اتباع الحق وأما المخالفة التي خالفوا فيها فإنهم لعلهم ما يدروا لعلهم ما يعرفوا كمثل المعازير التي نسمع فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق نفس كلام مين؟ نعم، كلام الشوكاني صحيح ولا؟ لا؟ فإن أهل البدع لم ينكروا السنة السنة كلها. قال ولكن ما دام عندهم ابتداء وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهوينا من أمر السنة. وبهذه الطريقة يظهر المبتدع ويكونون قادة للأمة أي طريقة أي بالسكوت وبالثناء عليه وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداء في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية للأمة وهم القدوة واضح هذا؟ إذا مع أنهم شيء عندهم شيء من الحق الشيخ أيضا لم يقل هؤلاء الذين عندهم من الحق ولكن ما وقعوا فيهم المخالفة إنما هذا لعله تأولهم لعلهم عزيروا لعلهم أخطأوا ما قال هذا الكلام الذي نسمعه أيضا الرد كم الثاني عشر في صيانة السلفي للشيخ أحمد صفحة ستة وثلاثين يقول يقول إيه يقول فإذا ثبتت فتنة الشخص لأنهما كان بيرد على الحلبي فبألوله ده بيرد عليه بيرد الشيخ الألباني أسنى عليه وانظر كتبه التي كتبها وجعلوا يأتوا إليه بكتب قديمة في تأصيل السنة وشرح السنة وكتاب أصول البدع وإلى آخرين والشيخ الألباني أسنى أسنى عليه أولا يبقى الرجل بيشرح لإيه السنة الآباني عمل إيه أسنى عليه نعم الشيخ الأباني أسنى عليه لكن العالم حينما يسني على رجل إنما أسنى عليه على ما بدا له من العلم واضح في ذاك الوقت وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فممكن يسني عليه اليوم ويضل ويضل غدا وإنما أسنا عليه اليوم بما بدا لي من سنة فأنا أسنيته عليه لأنه أظهر للسنة اليوم لكن ليست هذا ليس هذا السناء عاصما للأبد إلى أن يموت لا لا قائل بهذا الكلام أبدا وهذا سيأتي إن شاء الله لكن في آخر في آخر المبحث يقول الشيخ ردا على من يقول به يقولنا له بأن الحلبي يؤصل للسنة ويشرح السنة والألباني زكاه مفهوم هذا قال فإذا ثبتت فتنة الشخص بأمر سواء بالمال أو بصحبة أهل الفتن والضلال أو بهما فلا يصح لهذا الشخص أن يقول أنا سلفي إذا ثبتت فتنته لا يصح بأن يقول أنه إيه أنا سلفي دي يا جماعة اسمها حيدة هذا اسمها إيه حيدة الحيدة يعني الهروب في الكلام أنا بقول لك فلان أخطأ في كذا حينما تقول لي ولكن عنده كذا أنا ما أتكلم على ما عنده أتكلم في هذا الايه الواقع الآن أمامي هذا الذي أمامي ما هو إنما هو خطأ أمامي طيب هذا الخطأ ما حجمه كفري فسقي بدعة بدعة مكثرة بدعة مفسقة بدعة مضللة واضح خطأ ليس ببدعة هذا الذي أمامي الذي أتكلم فيه لا أتكلم في تاريخه واضح هذا الكلام فيقول فإذا ثبتت فتنة الشخص بأمر سواء بالمال أو بصحبة أهل الفتن والضلال أو بهما فلا يصح لهذا الشخص أن يقول أنا إيه أنا سلفي. لاحظ الكتاب هذا الشيخ أحمد بيقول أنا ما كتبت بابا فيه إلا وعرضته على الشيخ على الشيخ ربيع فيقول فلا يصح لهذا الشخص أن يقول أنا سلفي. أنا تاريخي في التأليف كذا وكذا من كتب الردود أو محاضراتي أو جهودي في نقد البدع كذا أنا عندي تاريخ كذا وعندي شرح في السنة كذا وتاريخي في رد أهل البدع كذا لا يصح أن يقول كل هذا لأن هذه ستكون حج عليه لا له صحيح ولا لا آه شوف كلام ده فاصل قاطع لأن هذه ستكون حج عليه لا لا إذ مثله قد قامت عليه الحجة حجه لنا بقى روحه وعودوا معاه وكونوا الحجة عليه حجة إيه؟ واضح هذا الكلام إذ مثله قد قامت عليه الحجة وعرف الحق من الباطل مفصلا طبعا في كلام تاني هنجيله لكن نذكره هنا استئناسا فانحرافه عن الحق إلى الباطل دليل هوى وفتنة تلبس بها فالاعتبار بالثبوت على الحق ولزومه لا مجرد سلوكه افهم الكلام فيه فرق بين سلوك الحق وفيه فرق بين السبات على هذا المسك السبوت على الحق أو دخول هذا الطريق قد يدخل الكثير الملايين لكن لا يصل إلا أقل القليل فلو أنك انحرفت لا تحتج علي بأنني كنت مضيت في أول الطريق لا ليس في العبرة بأنك مضيت في أول الطريق وإنما العبرة في هل ثبت على الطريق إلى النهاية أم لا نص الله الثبات والعافية واضح هذا الكلام لا مجرد سلوك بل من سلكه وفتن عنه انت مشيت في السنة وانت عارف كويس وقرأت السنة وعرفتها وسمعت كلام أهلها قال بل من سلكه وفتن عنه قد يكون أسوأ حالا ممن هو مفتون ولم يسبق له سلوك سبيل الحق واضح يعني من شرح السنة وشرح كتبها وكان يزب عنها ويعرف مداخلها ومخارجها واضح ثم انحرف بخلاف من كان لا يعرفها ولا شرحها ده أنت محمد حسام ما شرحش الأصول الثلاث صحيح ولا لا ما شرحش كتاب التوحيد ومع ذلك بدعوه ولا لا بدعوه لكن ادخل على موقع رسله يقول لك اشرح العقد الوسطية وكتاب كذا وكتاب كذا, وكتاب كذا. إذن دليل مخالفته خطأ وتأويل أم الحراص الحراص واضح فيكون الحراف أشد من الحزبين من الحزبين القدامى فكانت الحج عليكم والحمد لله يقول والمفتون في دينه ليس أهلا لأن يؤخذ منه العلم ولا لأن يتصدر لنفع الشباب فضلا عن أن يناطح أهل العلم من أول الباب وإذا فتن عن الحق فلا يصح الاستدلال بتزكية أهل العلم له قابل فتنة واضح لأنه إذا كانت التزكية مطابقة لحاله فلا بد أن يثبت على على الحق لأن التزكية كانت على سلوك المنهج السلفي وشرط صحة اتصافه بالتزكية ها الاستمرار الاستمرار عليها وعلى سلوك المنهج السلفي وأما المفتون فقد خالف المنهج فلا تصدق عليه التزكية ثم التزكية ليست صقا للعصمة والغفران فلا يضر بعدها مخالفة أه؟ هو إيه إن شاء الله كان من أهل بدر اعمالوا مشيتم قد غفرت لكم ولا يقدح بعدها جرح والشخص تزكيه أعماله وأفعاله الحسن القائمة على الكتاب والسنة وفهم السلف وفهم سلف الأمة كما نبه على ذلك أهل العلم وأما إذا كانت التزكية لا تطابق حاله أصلا فلا تنفع فقد زكى بعض كبار أئمة السنة أشخاصا وخالفهم بعض الأئمة فبينوا سوء حال هؤلاء الذين نالوا التزكية بالأدلة والحجج الواضحة فقبل قولهم ورد تزكية من لم يطلع على حالهم ردت تزكية من لم يطلع على حالهم واضح هذا إذ أن القاعدة التي اتفق عليها العلماء بأن الجرح المفسر فإنما يقدم على التعديل على التعديل المجمع واضح هذا الكلام إذن خلاصة كلام الشيخ أولا بأن من ادعى بأنني أشرح المنهج وكان لي كتب وكان وكنت وكنت وتاريخي, وتاريخي إذن يقال بأن هذه حجة حجة عليك إذ مثلك قد قامت عليه الإيه؟ مثلك قد قامت عليه الحجة واضح هذا؟ طبعا ده رد على من قال بأنه زكاه الشيخ فلان وزكاه الشيخ فلان ونرجع لها تاني إن شاء الله لكلام للشيخ ربيع هذا الرد الرابع عشر بل إن الرجل يكون مذهبه السنة عملا وتأصيلا لاحظ لاحظ ولم يخالف في شيء منها. ولكن لمجرد أنه يخالط فقط أهل البدع كان السلف يبدعون. يعني الرجل يؤصل للسنة ومع ذلك لا يخالف ما خالف أصلاً من أهل السنة ولكن لمجرد فقط أنهم كانوا إيه؟ أنه كان يخالد أهل البدع بدعوه به وما قال الرجل من أهل السنة وتاريخه أنه يشرح ويفعل هذا الكلام الأجنبي انظر الأسهل رقم 421 في الإبامة يقول يحيى بن سعيد ابن سعيد القطان لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر في حال الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس وسأل أي شيء مذهبه مذهبه إيه ها الناس قالوا إيه قالوا اسمع الجواب ما مذهبه خد بالك سفيان مش يسأل أي حد سفيان أمير المؤمنين في الحديث وإمام من أهل السنة وعارف لما واحد أهل السنة بي يسأل مش عارف بيسأل مين مش بيسأل واحد بتعطماطب يعني فهيسأل مين هيسأل أهل علم برضه صحيح؟ وعارف كويس لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال خصال السنة فمش أي حد بيسأله فسأل أي شيء مذهبه مذهبه إيه ده قالوا لاحظ كلمة قالوا إذا كلهم جميعا إيه؟ قالوا هذا القول قالوا ما مذهبه إلا السنة دسنا ولا جرح سنة صحيح كذا وثناء من مين من أهل علم يسألهم سفيان فسأل سفيان سؤالا آخر قال من يجالس ومن بطانته البطانة هم أقرب الناس إلى الرجل أقرب الناس يسمون به إيه؟ بالبطانة قال من بطانته قالوا أهل القدر قال إذن هو قدري خليك معايا في الكلمة بتاع السفيانة أولا هم قالوا له ما مذهبه إلا السنة يبقى الراجل ده خالف في أصل لا ما خالف في عصر اسنين. لما قال خبالك هو أعرض عن السؤال الأول إنما انتقل لسؤال الثاني قال من بطانته بروحه بيجوا بيأكلوا بيشربوا بيعودوا بيسافروا بي... مع مين قالوا مع أهل القدر قال إذن هو قدري لاحظ الكلمة بمجرد بطانته إذ لو أنه كان ينكر عليهم أصلا ما أجلسوه أهل البدع لا يجلس أحد ينكر عليه مطلقا لكن لما هو بطانته هؤلاء بيجلس معهم ويأتي معهم إذن هو لا ينكر لا ينكر عليه مع إنه أصوله أصول أصول السنة ما خالف شيء يا ناس ما خالف ومع ذلك قال إيه هو قدري بدعه ليس لمخالفة سنة وإنما لمجرد أنه يخالط أهل البدع بدعه بذلك لأن النبي عليه والسلام قال المرء على ديني خليلي قال ابن مسعود المرء بخدنه المرء بخدنه بصاحبه ببطانته ما قال ابن مسعود إذن أنتم تقولون مذهب والسنة لعله ولعله ولعله ولعله, ولعله وجعل يعتذر له كل هذه المعازير التي نسمعها اليوم هل قال سفيان هذا؟ الجواب ما قال هذا الكلام الذي نسمعه لعله فعل ولعله فعل ولعله تأول لعله أخطأ لعله كذا ما قال هذا الكلام مطلقا وإنما حكم عليه بمجرد بطانته فما بالكم لو أنه كان يخالف في أصل بل وأصول من أصول السن كان يقول عليه إيه واضح هذا وكان ذكرت لك قبل ذلك الحسن بن صالح حينما أرسل إلى سفيان في مكة في الحج أرسل له وقال له إنني على الأمر الأول أي على أصول السنة قال سفيان فما بال الجمع ما بال الجمع يعني لا يصلي خلف أئمة الجو بمجرد أنه لا يصلي خلف أئمة الجو يا جماعة هذا لخرج عليه بالسان ولا بسيف ولا هيج على الحاكم على المنام واضح ولا هيج على حكام دول أخرى ولا فعل شيء من هذا الكلام مطلقا إنما فقط لا يصلي خلف أي منذ الجوع سفيان قال له وما بال الجمع يعني لم يجعله سفيان على الأمر الأول بمجرد, بمجرد ترك فقط الجمع وما قال هذا الرجل لم يفعل كذا لعله أخطأ لعله لا يدري لعله تأول لعله كذا ما قال هذا الكلام مطلق الرد كم الخامس عشر قبل أن نسجل الخامس عشر ابن بطة بيعلق على كلام سفيان في الإبانة بيقول إيه قال معلقنا رحم الله سفيان لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يألونكم خبالا إنكم إذن مثلهم صحيح البعض على دينه خليل وافق الكتاب والسنة واضح هذا الرد الخامس عشر الشيخ ربيع بيقول في المجلد الثالث عشر صفحة تلتمية تلاتة وسبعين الله المستعب يقول حينما كان يرد على أبو الحسن المأربي قال أبو الحسن في سياق حملته على من يصفهم بالحددية ده. اللي بيوصف الشيخ ربيع؟ أبو الحسن بيقول له إيه؟ بيقول له جماعة حددية يعني برضو إيه؟ هكذا أهل البدع جميعاً واضح وهابية كالروافض يقولونها الأشاعرة يقول عن أهل السنة مجسمة مشبهة واضح وهؤلاء يكون ممثلة مكيفة وهؤلاء يكون حددية وهؤلاء يكون مرجئة وهؤلاء يقولون خوارج واضح يختلفون الناس فيكم جميعاً يقول الشيخ ربيع قال أبو الحسن في سياق حملته على من يصفهم بالحدادية بيصف الشيخ ربيع بإيه؟ بأنه حدادية ثم قالوا عني في شريط حقيقة الدعوة وقال الأخطاء تصحح وليس هناك أحد فوق النصيحة ولكن ما يصحح الأخطاء بهدم الأشخاص هل أحد ينكر علي هذه الكلمة؟ أبو الحسن إيه؟ هو اللي بيتكلم بيقول إيه؟ ولكن ما نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص يبقى القواعد اللي بيذكروها دي قواعد مين قواعد أبو الحسنة ولكن ما نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص هل أحد ينكر علي هذه الكلمة غير الحدادية واضح الأخطاء التي يقع فيها الرجل من أهل السنة تصحح وليس هناك أحد فوق النصيح ليس هناك أحد نقول مثله لا ينصح أو نهابه أبدا كل ينصح ثم ذكر حديث الدين النصيح ما ترك هذا الحديث أحدا ليس هناك أحد فوق النصيح أو أكبر من الحق كل يذعن ويرجع له لكن ما نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص صحيح رجل عنده خير ده كلام أبو الحسن واضحة مش, مش كلام الرسلانيين ولا غيرهم ده كلام أبو الحسن قال صحيح رجل عنده خير وزل زل أو زلّات زلّة زلّات يا رب مفتوحة واضحة الله مستعى مولد زلّة أو زلّات نصحح يا أخواننا أنا أريد أن أسألوا الواحد لو إحنا مشينا القاعدة دي هنمشي القاعدة دي أم الفين النبي عليه الصلاة قال فيهم كلها في النار إلا واحد أنا هدور عليهم فين بقى دولة مش هتلاقي حد واضح إذ أن كلهم جميعا إيه من أهل السنة وزلوا صحيح ولا لا ها فين طيب النبي عليه الصلاة والقال عنهم ها غير موجودين صحيح رجل عنده خير وزل زل أو زلات نصحح ما عنده ونصححه ولا نهدم ولا نهدم الخير الذي عنده مش بيقولوا كده إذا كان وافقاً وواقفاً أمام العلمانيين والمنحلين أو دعاة الانحلال والتحلل يقول لك طالما الراجل دوا في الدم العلمانيين ما ينفعش نهدمه اللهم مستعان من كان يرد على الروافض الأشعارة والمعتزلة كان بيرد على الروافض في عهد شيخ لسامة يمين الرازي كان بيرد عليهم أيضاً كان بيرد على النصارى وبنتيامية مع ذلك لم يعذروه رد عليه في أسس التقديس نقدت تأسس التقديس في عشر مجلدات وسمى جهمن كان يرد على مسار على الملاحدة رد على ملاحدة من ألف وجه ألف وجه يرد على الملاحدة ومع ذلك ما قال الرجل يرد على الملاحدة ورجل يرد على فلان ورجل يرد على فلان والأشاعرة بيرد على الرافل والمعتزل يرد على الروافض واضح ولكن ليس هذا يجعلهم يعفون من البدع، لا؟ واضح. يقول أو كان واقفا أمام الصوفية أو كان واقفا أمام الروافض أو كان واقفا أمام الحزبيين المشوهين للدعوة السلفية وزل زلات هذا لنهدم ونصحح هذه الأخطاء هذا ما شاء الله ما أدري يعني أصبحت المنقابة مسلبة في نظر هؤلاء. أبو الحسن يقولي أصبحت المنقابة اللي هي إيه؟ أن هؤلاء يردوا على هؤلاء العلمانيين وغيرهم. فهذه منقابة لهم. فلماذا سلبوا هذه المسائل لن أترك هذا لأهل العلم يحكمون في ذلك. الشريط رقم 5 الوجه الثاني من شريط القول الأمين. التعليق. شيخ ربيع ذكر كلامه. يبقى كلام ابو الحسن ملخصه ايه ملخصه اولا ان الشيخ ربيع من من الحددية واللي معن الحددية اثنين ان من زل زل او زلات واضح مفتوح وكان بيرد على العلمانيين والمنحلين واو ده ايه ده يعذر واضح هذا الكلام التعليق يقول الشيخ ربيع هذه قاعدة عدنان عرعور التي شغب بها كثيرا على السلفية والمنهج السلفي وانتقد هذه القاعدة وغيرها من قواعد عدنان الفاسدة نقدا شديدا جمع من العلماء ووصفها الشيخ ابن عسينين بأنها من قواعد مداهنة وانتقد وانتقد عدد من العلماء يبلغون ثلاثة عشر عالما منهم الشيخ الفوزان رجع هذا في الجماعة جمع هذه الأقوال الشيخ أحمد في السيونة السلفي فما كان إلا أن شن حربا عليهم وتسفيها وتجهيلا لهم إلى أن بلغ به القول بأن فلان أو بأنهم شعب الله المختار الذي خرج من دبر آدم ده بيتهكم على مين؟ على أهل العلم الكبار دول يردوا عليهم فض الله ف لقد قال كلمة كفر يا زنب خرجت من دبر ايه من دبر آدم مع أن عدنان عرب يرد على مين يرد على الرافض والشيعة ومع هذا لا يزال من أولياء أبي الحسن وعصابته لا نعرف منه موقفا سلفيا صحيحا ولا يزال أبو الحسن يقر قواعد عدنان ويزيد عليها وتعبير أبو الحسن عن هذه القاعدة أسوأ من تعبير عدنان فعدنان يعتبر النقد جرحا أما أبو الحسن فيعتبره يعتبره هدما في كلام أبو الحسن اسنين هذا وغيره تلبيس شديد لأن الباطل لا يرود إلا بلبس الحق بالباطل فهو يقول النصيحة وما أحد فوق النصيح واضح ولكن كلامه حق يريد به ترويج ترويج الباطل كلمة يريد هذه باطل أم ظاهر كلمة يريد الإرادة هذه قلبية باطنة طيب لما قال هذه ظاهرة أم باطنة ظاهرة فالشيخ هنا قال يريد باطل من وراء هذا الذي قاله الحق هل قائل للشيخ ربيع مثلا هل شككت عن قلبه لما للقرائن القوية التي احتفت محاضرة التي تكلمنا فيها القرائن القوية التي احتفت بكلام أبي الحسن تجعله إيه رجلاً منحرف فكلمة حق يريد بها إيه؟ يريد بها باطل فانظر إلى نقد السلف من الصحابة إلى أئمة الجرح والتعديل هل تجد فيهم من حارب من ينتقد أهل الباطل؟ هل تجد فيهم من يصف الناقدين للباطل من أهل الحق والسنة بأقبح الصفات التي هم منها برآء كالهدمين والمفسدين والغلاة والحددية وأعداء الدعوة السلفية وخصومها إلى شر كثير وظلم خطير بالإضافة إلى ما يواجه به علماء المنهج السلف من رد أحكامهم وفتاواهم في أهل الباطل بيقول له هل رأيت أحد من أهل العلم من أول الصحابة إلى علماء الجرح والتعديل أو علماء النقد شفت أحد من أهل الحق يقول عنهم إنكم غلات وإنكم كذا وإنكم تريدون تضييع الدعوة لا قال الشيخ ربيع فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب الذي اجتمع فيه عدد من القواعد كحمل المجمل على موفصله ومنهج الموازنات وقواعدته التي يدافع عنها نصحح ولا نهدم وقوله يريد منهجا واسعا يسع الأمة الى اخرين لذلك الشيخ هنا يقول ايه فالقطبيون هذا في شر في صفحة تلتمية سبعة وسبعين قال بعد ان ذكر احاديث الخوارج الذي نقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوسان ويمرقون من الاسلام كما يمرك السهم من الرمية قال هؤلاء على منهج أبي الحسن فيهم خير وعندهم زل أو زلات صحيح ولا لا؟ آه فيهم خير لأن النبي عليه الصلاة قال إيه؟ قال للصحابة تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم قيامكم إلى قيامهم ولكن مع ذلك قال يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمية فقال سبحان الله كل الشيخ ربيع سبحان الله أصحاب محمد يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم ويقرؤون كتاب الله غضا طريا إن الخير موجود في هؤلاء كثير جدا ومع ذلك هم شر الخلق لما فيهم من البدع ولما فيهم من الفتن والشر ثم ذكر أيضا فعل عمر مع مع صبيغ والرجل ما وقع إلا في إيه إلا في شيء واحد وهو اتباع المتشابه حبس وضرب وهجر لمدة سنة سنة كم وما فعل إلا إيه؟ اتباع المتشابه فقط قال الشيخ ربيع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وأخبر بأن لمن قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة وأجمع أصحاب رسول الله على قتلهم تنفيزا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام ودفعا لشرهم وهذا حق وعد وعمل صالح وجهاد في سبيل الله لكنه على قواعد أبي الحسن هدم للخير الذي عندهم وهدم لأشخاصهم قال إن الذين يدافعون عنهم إن الذين يدافع عنهم أبي الحسن قد يكون في كثير منهم من هو أقل خيرا من هؤلاء الخوارج وأكثر شرا وفتن ولكن نقدهم عنده هدم والتحذير من شرهم هدم والطريقة التي يدعو إليها لا تحرك شيئا في القوم ولا يستفيدون منها فلا يرجعون عن باطلهم ولا يقفون عن دعوة الناس إلى أباطلهم وفتنتهم في المساجد والمدارس والصحف والمجلات والمؤلفات والنشاطات والرياضات إلى آخره وهذا كله بعد أن ذكر هذا كله فعل السفهاء ثم قال مواقف الصحابة من الخوارج والقدرية معروفة ومواقف التابعين من أهل البدع معروفة ومواقف أتباع التابعين من أهل البدع معروفة وحتى من يقع من أهل سنة في بدع يبقى بيتكلم عن مين؟ تتكلم عن أهل البدع سنة بعد ذلك قال وحتى من يقع من أهل السنة في بدع يقول لا يعاملونه إلا بالمنهج الإسلامي الذي صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان موقف الإمام أحمد وأهل الحديث في زمانه من أناس كانوا أئمة في العلم والدين ومن أهل الحديث إيبا كانوا إيه؟ أئمة في العلم والدين هو ده موطن النزاع واضح؟ موطن النزاع فين؟ بأنهم يقولون أن الرجل إذا كان من أهل السنة يؤصل لكتبها ويدافع عنها وكان يبين منهج السلف ثم وقع في شيء ما؟ وخالف فإنما هذا لا, إيه؟ لا يهدر وأما الكلام يكون في أهل من؟ في أهل البدع واضح ذكرنا بأن كلام أهل العلم وإجمعات أهل العلم على أن من خالف أصلا هذا الذي خالف أصلا أصلا عشان تبقى ماشية يعني أصلا هو كان موافق ولا مخالف؟ كان موافق للسنة ثم بعد ذلك خالف ومع ذلك أهل العلم إيه؟ ما عذروهم بذلك؟ الشيخ هنا بيقول كان هناك أئمة في العلم في زمن الإمام أحمد وأئمة في الحديث وقعوا فيما يسميها أبو الحسن إيه؟ زلة أو أو زلات يبقى الناس اللي معانا الآن ماشيين على قواعد مين؟ على قواعد أبو الحسن أو زلات وقام عليهم أهل السنة ووسموهم بالبدع والضلال فمنهم من تاب وأناب كاسمعيل بن علي ومنهم من بقي على زلته وبقي عليه الوسم الذي وسمه به أحمد وأئمة الحديث كداود الظاهري والكرابيسي والحارس المحاسبي ويعقوب بن شيبة فالقطبيون والسروريون والإخوان المسلمون لا يسوون شيئا عند هؤلاء علما ودينا وفضلا فإذا هؤلاء على كلام أحمد على كلام بقى أحمد بقى رجل بيهدم صحيح ولا لا؟ هدام وممكن يبقى حدادي لا تعرفش ممكن توصل فإذا هؤلاء الأئمة هدمون لأنهم لا يعرفون قواعد أبو الحسن ولا يطبقونها فعلى أبو الحسن وأنصاره أن يبغضوا هؤلاء أي أئمة السنة على هذا الكلام ويحاربوهم ويسموهم حدادي وهدمين ومفسدين لأنهم عملوا من هو خير لعله بمئات المرات ممن يدافع عنهم أبو الحسن لعلهم أفضل آلاف المرات من رسلان وغيرهم ومع ذلك الإمام أحمد لم يقل بأنهم معلش معذورين ولو قال أنهم معذورون لكان لكلامه وجه لأن الله هيقول وقتها القرآن مخلوقا هيقتل صحيح ولا لا؟ ومع ذلك الإمام أحمد برضه لا لم يعذرهم بذلك قال لأنهم عملوا من هو خير لعله بمئات المرات ممن يدافع عنه أبو الحسن ويرى أنهم من أهل السنة ويقول أبو الحسن بدخول أصحاب الجمعيات كالحكمة والإحسان أسماء جمعيات إنهم من أهل السنة سلفيون وأهل السنة لا يعرفون هذه هل يفد كله بقى؟ شو كل يفد وسوس وهلوس بإيه؟ وساوس وهلوسة لا عايز يروح عند واحد ي... يعلق يخلق الجن اللي جوه مفهوم؟ <تصفيق> يقول الشيخ ربيع وأهل السنة لا يعرفون هذه الوساوس والهلوسات التي يرددها أبو الحسن لأن كلام أجنبي وانت عندك أصر رواه الإمام مسلم في مقدمة الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم الحديث أبو هذا ليس كلام الشهربية كلام. أن نبي عليه الصلاة والسلام قال إن سيأتي بعدي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم الأولين الكلام ده أجنبي ولا لا؟ كلام أجنبي والله لا نعرفه ائتونا بكلام أحد من السلف في هذا طيب نعم معهم إيه يا رسول الله إذا حدثنا أناس دما ما لا نسمعه نحن ولا أبونا الأولون اللي هي الوساوس والهالوسات اللي الشيخ ربي بيقول عليها قال فاياكم وإياهم إياكم وإياهم لا يفتنونكم لا يضلونكم معلش الكلمة دي لماذا النبي عليه الصلاة قال بعد إياكم وإياهم لا يفتنونكم لا يضلونكم لأنك إلا تطبق هذا الأمر النبوي بهجره وظللت معه سيفتنك ويضلك ده كلام وحيه صحيح ولا لا وإلا لا النبي بإياكم خلاص واضح الكلام وعلى ما يقول لك السياق طريق بيان المجملات يقول الشيخ ربيع اسمع الكلمة اللي جاية دي كلمة جميلة في غاية الروع بيقول إيه أهل السنة لا يعرفون هذه الوساوس والهلوسات التي يرددها أبو الحسن باسم المنهج السلفي والمنهج السلفي وأهله على امتداد التاريخ براء من هذه الهلوسات والأفاعيل التي تهدم المنهج السلفي وأهله ولا تبني ولا ترفع للسنة راية ولا تنفع أهل البدع بل تضرهم وصحيح الضرهم لما؟ لأنك إن حذرت منهم ومن بدعتهم وهجرتهم لم تخالطهم وتبتعد عنهم وعن فتنتهم هذا يكون زاجر رادع لهم أن يعرفوا السنة أما يا جماعة أهل البدع السنة من أين؟ إن لم يكن هناك تمايز بين الصفين ليميز الله الخبيثة من الطيب إن لم يتميز الخبيث من الطيب فكيف يعرف الخبيث من الطيب؟ يقول الشيخ ولا تنفع أهل البدع بل تضرهم لأنها تزيدهم اغترارا وتزيدهم تمسكا بباطلهم لا سيما وأبو الحسن يصفهم بأنهم من أهل السنة فهذا المسكين اللي هو أبو الحسن فهذا المسكين سائر على مذهب غلاة المرجئة خليك معايا معي اللي هم إيه ان انت لما تقول الراجل ده من اهل السنة وكان تاريخه كذا وبيؤصل للسنة كذا وكان يزب عن السنة بعنده خير كبيره وخالف في هذه المسألة معلش عدهانه تأوله اخطأ زل اعتذر له سمحونا معلش اي حاجة يعني الشيخ ربيع بقولك انت كده ماشي على طريقه غلاة المرجئة اللي هم ايه الذين يقولون لا يضر مع الإيمان زم آه الله يكلم رائع صحيح ولا لا آه ما ماشينا على الطريقة دي لا يضر مع الإيمان زم لا يضر مع سنته مخالفة صحيح اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم مفهوم فلا يضر مع سنيته مخالفة خالف ما شئت افعل ما شئت. واضح. لا يضر في سنيتك مخالفة كذا لا يضر مع الإيمان زم هي هي صحيح فهو يقول لا يضر مع السلثية شيء يقول الشيخ ربيع تاني تاني كلمة دي حلوة تاني هي تعجبهم أول فهذا المسكين سائر على مذهب غلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فهو يقول لا يضر مع السلفية شيء وهو سائر اللي بيقول الكلام ده وهو سائر على منهج الإخوان المسلمين في التهوين من شأن البدع يبقى عدي معايا بقى الكلام ده طريقة مين؟ المرجع اتنين طريقت مين؟ الإخوان المسلمين وهو سائر على منهج الإخوان المسلمين في التهوين من شأن البدع سيقول هؤلاء ليس مبتدعة ولا خوارج فأقول اسألهم عن كتب سيد قط ومحمد قط وأبي بصير وأبي قتادة المشحونة بالتكفير إلى إلى إلى آخر واضح؟ ده في المجلد الثالث عشر صفحة تلتمية تلاتة وسبعين اقرأ البحث كله أنا اختصرته لك وأيضا في تلاتاشر تلاتة وتلاتين أربعة وتلاتين خمسة وتنتين بس كفاك يقول الشيخ حينما كان يرد أيضا على أبي الحسن في باب الكتاب مجموع الردود على أبي الحسن هذا في المجلد الثالث عشر في مجموع الفتاوى الشيخ في باب سناء أبي الحسن على المغراوي ودفاعه عنه والسخرية بمن بمن يبين أخطاؤه؟ <تصفيق> بمن يبين أخطاء مين؟ المغراوي واضح. فجعل أبو الحسن يستهزئ ويسخر ممن إيه يبين أخطاء المغراوي. فجعل أبو الحسن يقول هذا الجبل الأشم كيف تضره؟ كيف يضره كلام هؤلاء؟ فجعل يتكلم الكلام ده. الشيخ ربيع قال إيه؟ وإذا كنا نسمع بعض الكلام مثلاً لأحد العلماء يعني بعد ما ذكر سناء أو الحسن على المغرو و الشيخ ربيع بين وصول خليفة أهل السنة التي عنده جعل يسخر ممن يتكلم فيه زي ما أنت تسمع دلوقت يقول لك اللي بكلف رسلان يا ناطح الجبل أش عارف واضح قالوا مع ذلك يأتي من ينسب له كلاما ليس معتقد وإن كانت بعض الكلمات قد يفهم منها هذا الفهم لكن الإنصاف في ذلك أن ينظر لهذه الكلمات مع غيرها ولمكانة الرجل ولجهوده لأننا لا نستطيع أبدا لا, كلام بالحسن لا نستطيع أبدا أن نطيح بالجبال ونمسك القواطي حق الصلصلة وغيرها واضح قال وقوطي صلصلة واحدة نركزه ويقع عالما وبعدين, وبعدين نطيح بالجبل القائم الأشم مش ممكن لا يمكن هذا أبو الحسن يقول لا يمكن نحن نطيح بالجبل بالجبل الأشم الشيخ ربيع بيقول سبحان الله لم يأخذ أئمة السلف وعلى رأسهم أحمد بهذا الأصل المزعوم في حق إسماعيل بن عليا ولا عاقوب بن أبي ولا علي بن الجعد ولا الكربيس ولا المحاسبين وغيرهم كثير ممن لا يساوي المغراوي شيئا إلى جانب أحد منهم. أترك هذا، أترك الظاهر، وتخالف العلماء، ثم تلزمهم بهذا الأصل الباطل، وترى أن هذا هو الإنصاف على أئمة السنة المشار إليهم، قد جانبوا الإنصاف. ألا ترى أنه من الخير والسلام لك أن تسير على نهج أئمة السنة، وأن تتجنب الشبهات والمتشابه ثم رد على قوله الجبل الأشم والكلام قال هذه من المبالغات يا أبا الحسن تقول لا نستطيع أن نطيح بالجبال ونمسك بالقواطي ما إضارش قال نطيح بالجبل القائم الأشم ونتكلم ونطعم في العمالقة نناطح الصخور والجبال دي في علم النفس اسمها الإسقاط اسمها لإيه؟ اسمها الإسقاط أي إلسان يريد أن يغدر الناس بشيء فيجعلون له حالة بما تسمى بالهالة الإعلامية. زي هم كذا الرازم يسمينه فخر، فخر الدين الرازم. فيجعلون له إيه حالة بما يسمى الآن عند أسكان من الناس هالة إعلامية. الفلاني، العالم العلامة، الإمام الكبير، عارف الفهامة ويحطوا له الإعلانات بتاعته وانت كده على الكبري وانت جاي تشوفها وإعلانات كبيرة وتفتح الصحف تلاقيه موجود تفتح القنوات تلاقيه موجود، على النت تلاقيه موجود واضح حتى لو كانت كذبة، انت ممكن تصدقها واضح الكلام كما يقول اليهود إذا أردت أن يصدق الناس كذبة ها فرددها عليه كل ما ترددها عليهم الناس إيه كل عندهم الناس عندهم قاعدة إلا من رحم الله ما تكرر ها تقرر ما تكرر ها تقرر تسمع تفتح القناة العالم تيف ليل تفتح تمشي على القبر العالم تمشي تنزل من على القبر تلاقي علم في وشك العالم طيب تفتح الكتاب العالم طيب تقابل واحد يقول لك العالم طب خلاص والله ده عالم صحيح طيب ايه تكرر عندك هذه المسألة لكن انت لو سابت وعارف المنهك كويس لا ما تكلش التمر على انها بعر، ده مثل بيضربوه، فكان رجلا يمسك بطمر ببعرة فكان الناس يقولن له انها تمرة فيقول فكلها أنها بعرة عزك الله فضلات الحمار و بها بيها فالناس بيقولوا له خد بالك التمر الجميل ده التمر ده طعمه جميل قوي ده خد بالك ده غالي ها يقول لهم لا دي دي بعره فسابوه وعدى على الناس ثاني فقعد يقول له ايه ايه التمر الجميل ده قال لهم لا دي مش تمر دي بعرة بعره واضح الناس دي اتجننت ولا ايه واضح كل ما يذهب إلى مكان يقولون عنه ايه دي طمرة دي طمرة يدخل البيت طمرة خارج البيت طمرة يصعد فوق إيه نزلح الناس كلها تقول له إيه؟ طمرة طمرة طمرة الغاية تم مكانها كال المعرة ليه؟ ها؟ مع عنده كان عارف لكن تخلخل عنده هكذا كل من لم يكن ثابتا على المنهج القوي أنت في زمان الفتن ستسمع فلان الإمام العلامة الجهبز واضح شيخ المشايخ إمام الشيوخ عالم العلماء كبير الكبراء فقه الفقهاء سيد المحدثين إمام الأولين والآخرين سيد واضح ستسمع هذا الكلام كثيرا في هذا الزمان إياك أنك تغتر لا أهل السنة بيعرضوا عن هذا الكلام كله ويقول لهم لا نحن مناش دعوا بالكلام إحنا لنا ندعو بالأفعال والأقوال. بيضعون الناس على ميزان الكتاب والسنة. وافق، وافق. خالف، لا كرم. واضح. فالشيخ بيقول له بلاش المبالغات يا يا أبو الحسن. دعك من هذه المبالغات. ما هذه المبالغات يا أبو الحسن؟ إلى غير ذلك من المبالغات في رجل أن تتعرف أنه لا يحرر الكلمات ولا يضبط العبارات. وقد بُيِّن جهله بالأصول السلفية. شوف الشيخ ربيع ايه؟ ما غطرش به بهذا الكلام ولا تزلزل حتى في عبارة الكلام. قال قد بُيِّن جهله بالأصول السلفية وانحرافاته وانحرافاته كيف من تبالغ في إهانتهم وتحقيرهم فتصفهم بالقوات والمخالفين بالأصاغر كيف كيف يكون الأعلم بأصول السلف ومنهجهم؟ والسائر على جادتهم في الزب عن المنهج قواطي وأصاغر وأرازل والمخالف جهلا والمعاند والمتماد في الباطل جبلا وعملاقا واضح المعلامات الساعة أن يوسد الأمر إليه إلى غير أهله واضح الكلام فالشيخ ربيع بيقول له دعك, دعك من هذا الكلام يا أبا الحسن واضح هذا في صفحة ثلاثة وثلاثين وأربعة يقول شيخ قال ولا أنا ولا غير الذي يستطيع أن يسقط فلانا أو يقول كل أبو, أبو الحسن المأريبي إنما يسقط حسناته أو سيئات وما يقيم الناس إلا الحسنة ولا يسقطهم إلا السيئة أما لو شوش الناس وتكلم أهل الغواه وهم يتكلمون في رجل هذا الكلام لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه ما يؤثر فيه حرمات أثر في هذا الزمان لا يؤثر فيه بعد ذلك فإن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولو كانت الرفعة ولو كان السقوط بكلامي وبكلام مثلي وغيره ما شاء الله كم من إنسان نتكلم فيه وكم من إنسان نحبه وعايز يقوله ده أن الله عز وجل رفع إيه؟ رفع ذكر هذا الرجل اللي هو المغراوي يعني فإن الله رفع ذكره واضح هما هاي إبليس معروف في الدنيا كل إيه إنك ياس يعني واضح إبليس معروف في الدنيا كلها مفهوم هل يدل يعني إن نوم الناس عارفينه يعني يدل على صلاحه صلى الله عليه قال فالمسألة لا أعرف عن الشيخ المغراوي إلا الخير نفع الله به ومع ذلك كلمته في المسائل قلت له هذه عبارات خطأ تصح هذه العبارات يقول أنا قلت له بالسندية إن ده خطأ وعدني جزاه الله خير أن يعيد النظر في هذه العبارات وقد أرسل إلي الشريط الذي فيه هذه الإعادة وهذه النظر لكن القصور مني إلى الآن لم أسمع الشريط ولأنني مطمئن إني لا أخاف على الرجل في جهتي من جهة السلفية طب أنا أقول حاجة لو سلمنا بإن هذه زلة من رسلان وغير وغير, وغير. ليس الكلام في رسلان خاصة رسلان أو غير أو غير زلة في هذه المسألة ليس الحرافا لو سلمنا النزلة طب روحوا له قولوا أنت أخطأت وزليت والكلام ده غلط ويريد ترجع فيه هاه وضع هذا الكلام اذهبوا إليه وقولوا له هذا الكلام ولكن أنتم تعرفون أن الرجل إيه لا يقبل شيء الرجل يقول من لم يلتزم بكلامه فهو ظال مضل فهو ظال مبتدع لنشأتزم بكلام أنا قال نتكلم ونطعن شوف سمى جبل ونتعن في العمالقة ونناطح الصخور والجبال الأخطاء تصحح وليس هناك أحد فوق النصيح إلى آخر واضح هذا الكلام ثم قال وأما الشيخ المغراوي يقول ابو الحسن برضي فنستحي أن نتكلم في مثل الشيخ المغراوي، نستحي وأنا أخاف والله على الشباب الصغار الذين يتكلمون فيه أن يبتلوا أو أن يصابوا ببلاء في طلب العلم وربما تركوا الدعوة بكاملها ليه عشان يتكلموا في مين عشان يتكلموا في المغراوي، واضح؟ ده بيدع عليهم ده الله مستعاف الشيخ ربيع بيقول له إيه إن كان هؤلاء الشباب قد تكلموا فيه بباطل فبينه له هو العلم بإيه أنت سنك أديه هل هذا العلم هكذا باتفاق أهل العلم كما يذكر الخطيب لا إنما العلم بالدليل يقول الشيخ ربيع إن كان هؤلاء الشباب تكلموا فيه بباطل فبينه لهم من وانصحه وإن كانوا تكلموا فيه بحق فكيف تخاف عليهم وتخوفهم بل الخوف الشديد على الشباب الذين حاربوهم بالباطل ومنهم أنصار المغراوي المغراوي وأنصارهم وهم أحوج الناس إلى التخويف والنصح. ده الأصل أن أنت الذي الشباب الذين بينوا خطأهم وردوا عليك بالكتاب والسنة الأصل أن تنصح الشباب المخالفين الذين اغتروا بكلامك أنت والمغراوي وإلى آخره. هذا في المجلد الثالث عشر. ثلاثة وتلاتين أربعة خمسة في المجلد الثالث عشر صفحة ثلاثة وتسعين من كتب الشيخ ربيع مغربلها بيسموها بيقول الشيخ فإن كانت قاعدة كما يزعم بالحسن فأين دليلها من كتاب الله وسنة رسوله هذا الإمام أحمد يقول في من وقف في القرآن إنه مبتدع ضال وفيهم أناس من كبار المنتسبين للسنة واضح وذكر أسماء وذكر إسماعيل بن علي وهو من كبار أهل السنة والحديث ابن علي من كبار إيه؟ أهل السنة وما منع ذلك أحمد أن يقول فيه إيه؟ أنه من أهل البدع واضح هذا <تصفيق> قال وهو من كبار أهل السنة والحديث قال سمع من إسماعيل بن عليا كلمة فهم منه أنه يقول بخلق القرآن فضل له بعض الأئمة وشن عليه الغارة كل أهل الحديث أو جلهم حتى رجع عن قوله ولو لم يرجع لأسقطوا مع أنه كان من إيه من أئمة أهل الحديث هذا الرد كم أنتوا الرد السادس عشر واضح.